غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن و ا ع ب د و ا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى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 م ا آتاهم الله من ف و س و ع ت ن ا ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب ا مهينا و ل ذ ي ل ل ف ق و ن أ م و الاسلاميه ه م ر ا ل ن و ي ؤ ن ن و ولا يؤمنون بالله و م ا ل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 إ ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتمن لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهير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 وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم, أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا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 أ ل م تر إلى الذين أ و ت و ا ن ع ب ا من ا ل ك ت ا ب ي ؤ م ن و ن ب ا ل ج ب و ا ل ا غ و ت و ي ق و للعلوم و ن كفروا ن الاسلاميه ذ ي ن ن آ م و ب ي موسوعه ن النابلسي ل ه للعلوم الاسلاميه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 كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ل ي د و ق ا ل ع ذ ا ب إ ن الله كان عزيزا حكيما والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ابدا لهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وندخلهم ظلا ض ل ي ل ا